هم جنات عدن التي وعدتهم ومن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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا ورشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره, وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب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 ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا وينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين ويستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 اجلا مسمى ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن يقول له كون فيكون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأعمال لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُم مِّنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أغْنَىٰ عَنْهُمْ فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عُدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باءانا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر